اللهم لك الحمد أن ت ق ل ل وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال ب ك م ا ل الجمال ت ع ظ ي م ا و ت ك ب ي ر ا المتفرد بتصرف الأمور على التفصيل والإجمال ت ق د ي ر ا و ت د ب ي ر ا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلوات الله وسلامه على خات من النبيين وإمام المرسلين الذي أرسله الله هادي ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير ج ا ح د ي ن والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله ع ل ى ن ي ه وسر فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد حمد كثيرا طيبا مباركا فيه غير م و د ع ولا مكافئ ولا مستغن عنه ربنا تم نورك فهديت فلك الحمد و. تم فضلك فرزقت فلك الحمد وتم حلمك فسترت فلك الحمد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن ف ي ه ن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاءك حق والنبي و نحق ومح م صل الله عليه وسلم حط وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وألاءك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل ر س ل ك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أ م ة أخرجت للناس و ا د ي تنا ل معالم دينك الذي ليس به التباس ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيام وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ت ن ز ل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن لا إله إلا أنت سبحانك إ ن ا كنا من الظالمين سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك و م د ا د كلمات سبحانك وبحمدك على ح ل م ك وعلمك سبحانك وبحمدك على جمالك وجلالك وكمالك. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من ع ب د وأرأف من ملك وأنصر من ا ب ت غ ي وأجود من سئل وأكرم من أعطاه أنت الأحد لا شريك لك والفرد لا ندلك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما حلل والحرام ما ح ر م ت والدين ما شرعت والخلق خلقك والأمر أمرك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم إنا عبدك ي بنو عبدك بنو إ م ا ئ ك نواصينا ب ي د ك ما غ ف ف ن ا حكمك عدلنا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذرت به في علم الغيب عندك أجعل القرآن العظيم ر ب ي ع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهبهم منا وغم منا وقائدنا ودليلنا إليك وإلا جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهم ا ن س ي ن ا وعلمنا منهم ا جهلنا ورزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعل من م ن يحلل ح ل ا ل ه ويحرم ح ر ا م ه ويعمل بمحكم ويؤمن بمتشابه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعل من م ن يقيم حروفه وحدود ولا تجعلنا من ي ق ي م حروفه ويضيع حدوده اللهم جعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم جعلنا من ي ق ر أ القرآن ف ي ر ق ا ولا تجعلنا من ي ق ر أ القرآن ف ي ش ق ا اللهم جعلنا من ي ق ا ل لهم في الجنان إ ِ ورق و ر تلك ما كنت ت ر ت ل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها برحمةك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم اسكننا به ا ل ح ل ل وألبسنا به ا ل ظ ل ل و أ س ب غ علينا به النعم ودفع به عن النقم وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا من ا س ت ه و ُ الشياطين فشغلت بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. a l l a h ม m m a fa'na رفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه و أ ي د ت سلطانه و ب ي ن تبرهانه وقلت يا عز من قائل س ب ح ا ن ه فإذا قرناه فتبع قرآن ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما و أ ب ي ن ه ا حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان.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 كلنا إلى أنفسنا طرفت ع ي ن ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله إ ل ذ الجلال ا والإكرام إ ل هنا إ ل هنا إ ل هنا وخلقنا ا ورزقنا ا ومولانا قد حضرنا ختم كتابك ونخنا م ط ا ي ا ن ا ببابك فلا تط فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب و ا ن ق ط ع ت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا سامع الصوت، و يا سابق ا ل ف ت و يا ك ا س العظام لحم بعد الموت. صل على نبينا و ح ب ي ب ن ا و س ي د ن ا وقدوتنا محمد بن عبد الله. ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنب إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا كرب إلا نفسه. ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ب ر ح م ت ك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب و ا ل ر ض ا والقصد في الفقر والغنى ونسألك اللهم ن ع ي م ا لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى لذ النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى ل ق ا ئ ك في غير ضر رأ <تصفيق> مضر ل ا فتنة م ض ل َ اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وما ت ع ل ى ذلك اللهم اغفر لهم ورحمهم و ع ا ف ه م وعفو عنهم و أ ك ر م نزولهم ووسع مدخلهم و ا غ س ل ه م بالماء والثلج والبرد و ن ق ه م من الذنوب والخطايا كما ي ن ق ا ل ذوب الأبيض من الدنس اللهم رحمنا ب ر ح م ت ك إذا صرنا إلى ما صاروا إ ل ه تحت الجناد والتراب وحدنا رهين أعمالنا اللهم اغفر لمن م ض ا م ن ولا أمورنا وعلمائنا وأقاربنا وإخواننا المسلمين اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات ف و َ و غ ف ر ا ن ا ل ل ه م ا ن ق ل ه م ج م ي ع ا م ن ض ي ق ا ل ل ح و د و م ر ا ت ع ا ل د ّ و د إ ل ى ج ن ا ت ك ج ن ا ت ا ل خ ل و د ف ي س د ر م خ ض و د و ط ل ح م ن ض و د و ظ ل م م ن د و د ي ا غ ف و ر ي ا و د و د ا ل ل ه م إ ن ا ن س أ ل ك ب و ج ه ك ا ل ج َ ن ّ ة ا ل ل ه م إ ن ا ن س أ ل ك ب و ج ه ك ا ل ك ر ي م ا ل ج ِ ا ل ل ه م ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتن، فصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر ل ف ن ا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وافع المحسنين منا في ا ل م س ي يا ذ ا الجلال والإكرام.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 ا م ك ت ب ن ا منع ت ق ا ئ ك من النار اللهم اكتبنا منع ت ق ا ك من النار اللهم ك ت ب ن ا وكتب آبانا وأم عاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا ومن حبنا فيك ومن أحبناه ب فيك من النار ب ر ح م يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا اللهم اختم لنا بخير وجعل العواقب أمورنا إلى خير وجعل ا آ خ ر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأن تراضي و ا ج ع ل ن ا ف ي م و ق ف ا ل ق ي ا م ة م ن ا ل ا م ن ي ن م ن ا ل ذ ي ن ل ا خ و ف ع ل ي ه م و ل ا ه م ي ح ز ن و ن ا ل ل ه م ا ج ع ل ن ا م م ن ي ن َ د ا ف ي ا ل ا خ ر ة ك ل ُ و ا ش ر ب و ا ه ن ي ا ب م ا ا س ل ف ت م ف ي ا ل ا ي ا م ا ل خ ا ل ي ة ي ا ر ب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين إلهنا ليس في الوجود إله غيرك ف ي ر ج ى وليس في الكون رب غيرك ف ي د ع ى ه من الذي سألك فحرمت ومن الذي دعك ا فطردت إلى من ن ل ت ج ي وأنت المول القادر أ م ب من نستنصر وأنت القاهر الناصر من الذي يجبر كسرنا وأن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 من خضعت لك رقابهم وذلت لك أنوفهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وذرفت لك عيونهم و س ب َ ك و س ك ب ت لك عباراتهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم فلا تردنا خا. ا ل ئ ب ي ن اللهم هؤلاء عبادك اجتمعوا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك نصبوا وجوههم ا ل ي ك ورفعوا ا ك ف الضراعة ا ل ي ك و ا ن تواسع المغفرة رحمتك وسعت كل شيء وجهك ا ك ر م الوجوه وجاهك ا ع ظ م الجاه يا دائما الإحسان يا دائم دائما الإحسان يا عظيم الغفران يا كريم الصف ح يا عظيم المن يا حسن التجاوز إجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وجعل تفرقنا بعده تفرق ا م ع ص و م ا ولا تجعل فينا ولا معنا شقي ولا محوما اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمّر أعداء الدين واجعل هذا البلد من النطم إنه وسائر بلاد المسلمين اللهم منا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين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 قيادتها وأمنها واستقرارها وتماسكها وتلاحمها يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا ب س و ء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره وجعل ا تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم أدم على هذه بلاد نعمة الحرمين الشريفين ونعمة الأمن والأمان وحفظها وسائر بلاد المسلمين من عدوان المعتدين ومن كيد الكائدين ومن مكر الماكرين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا يا م ل ا يهزم جندك ولا يخلف و ع د ك نسألك اللهم نصرك المؤزر لإخوان ا ن المسلمين في كل مكان يا قوي يا عزيز إلى هنا عظم الكرب واشتد الخط على كثير من إخواننا المسلمين فاللهم ارحم ضعفهم اللهم اكشف ضرهم اللهم اكشف الضر عن المتضررين والبأساء عن البائسين اللهم ا ن ص ر إخواننا في فلسطين اللهم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 حاجات، اقض حاجاتنا وارفع درجاتنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وحصن فروجنا و ا خ ت م بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا اللهم كشفها ل ه م اللهم ف ا ر ج ه م نسألك اللهم يا مجيب دعوة ا ل م ض ط ر ي ن يا مجيب دعوة المضط. يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة و ر ح م ه م ا نسألك اللهم رحمة من عندك ت غ ن ي ن الرحمة من سواك اللهم اكشف الغم عن هذه الأمة وجمع قلوبها على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة اللهم احقن دماء المسلمين في العراق. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق وفي كل مكان يا حي يا قيوم اللهم ك ل الأرامل واليتامى والمساكين والمحتجين ا يا أرحم الراحمين اللهم و ف ق أغنيانا للعطف على ف ق ر ا ئ ن ا يا حي يا قيوم اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم فقهم في الدين اللهم ع ل م جاهلهم اللهم اكسعاريهم اللهم اطعم ج ا ئ م جائعهم اللهم اشف مريضهم اللهم فك أسيرهم اللهم ارخص أسعارهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك، اللهم يا م ن ز ل الكتاب، ويا م ج ر ي السحاب، ويا ه ز م الأحزاب، هزم عداة الإسلام والمسلمين، يا قوي يا عزيز. بقدرتك إنك على كل شيء قدير اللهم شدت شملهم و غ ر ق جمعهم وجعلهم غنيمة للمسلمين وحبرة للمعتبرين اللهم أصلح وسائل الإعلام في بلاد الإسلام وجعلها قنوات توجين وإرشاد يا حي يا قيوم اللهم احفظ المسلمين من شرور قنوات الرذيلة يا حي يا قيوم يا للجلال والإكرام اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم اجعلهم ع د د لمجتمعاتهم وأوطانهم اللهم اجعلهم قرة عين لأهليهم وأسرهم يا حي يا قيوم اللهم احفظهم مما أراد بهم ت غ ر ي ر ا تغريبا أو تكفيرا وتفجيرا وتدميرا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم رد ضالهم إلى الحق اللهم ضل من غر ربهم إلى الصواب والرشد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ا ر ز ق ه م الوسطية والاعتدال إنك أنت الكبير المتعال اللهم احفظ نساء المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتد دين. اللهم جملهن بالحجاب والعفاف والحياء والحشمة واحفظهن أي يفتن أو يفتن اللهم وفق جعل ه ي ئ ت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم وفقهم وسددهم وأعنهم. يا حي يا قيوم و ا ص ر ف عنا وعنهم شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم وفق رجال أمننا. اللهم ا ج ز ه م خيرا على ما قدموا على ما قدموا من حفظ أمن البلاد والعباد. اللهم رحم شو ه د ا ه م اللهم رحم ش ه د ا ء ه م وعاف م ر ض ا ه م و ج ر ح ا ه م وكل أسرهم وأهليهم وأولادهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم عليك ب ا ل س ح ر ة الأشرار اللهم نكفنا وال م سلمين ضر الأضرار وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وكيد الكائدين اللهم ا د ف ع عن الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ا ت ن ا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان من خطأنا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 ا ل خ ر فإن نرغب إليك فيه ونسألك إياه نسألك أن تجود علينا بجودك وتعمنا بفضلك ومنك ورحمةك يا أرحم الراحمين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إ ص ر ا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا به و ع ف ا عنا و ع ف و عنا و ع ف ا عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا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 قدمت لكم من موقع تي قرآن دوت ك